أجئنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قانخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فأوفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن تخيروا الراحمين فاتخوتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني 119. ويجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 110. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل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 وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمين